أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم يردوكم على أعقابكم فتمقلبوا خاسرين بل لله مولاكم وهو خير سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وماؤاهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله ووعده افتحوا سنكم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم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 إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغما لكي لا, لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم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 ز الذي نكِبعَهم الق إ مباجم بت الله م في صدوركم بت الله م في صدوركم وَوم حصَ م في قوبِكم والله عليم بذات الصدور إ الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعال إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم وطالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا يعتدنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت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 الله وما اوى وجهنم وما اوى مجننا وما هم درجات عدل الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم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 قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قد يينت وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله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 الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فاحشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فان طلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسه نصب واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا شيئا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 سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ وَمَلْقِيَامًا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ يَرَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير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 الله عيد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا, حتى يأتينا بقربان ينتأكلوا النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبارك فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبارك جاءوا بالبينات جاءوا اَيَّاتٍ وَالذِّكْرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ وَمَنْ نار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذا كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس لتبيننه للناس ولا تكتمون نَبَذُوا وَرَاءَ أَظْهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُا بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَضْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لم فلا تحسب أنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والمهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الظالم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيتك وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على أرسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة كلا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامر منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا اكفرن عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عاد الله والله عاده حصن الثواب لا يغره تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وَالَّذِينَ فِي ذَٰلِكَ نُزُلٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عَنَادَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ, إليكم وما أنزل إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ راشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله, واتقوا الله لعلكم تفلحوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من نفس واحده وزوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام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 نصيبا المفروض واذا حضر القسمه اول القربه والاتامه والمساكين فارزقوهم منه وقل لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإنكم اِنْ كَانَتْ نِسَاءَ فَارْثَتْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثَ مَا تَرَك وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَارِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثلث فإن كان له إخوة فرئ من السدس من بعد وصية يوصي بها أودين أأباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن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 يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ, نارا يدخله نارا خالدا فيها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 سبيلا. قل ذاني أتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتومون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 الآن يَمُوتُونَ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروا بالمعروف فإذا كرهتم من فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَاقًا فَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ۚ एتَّخَذُوهُنَّ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدَ السَّلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَهِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت واماتكم وامهاتكم, وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضع وامنات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن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 كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وضاء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضه إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت فمن من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فَكِفْ حُرُمَ النَّبِيِّ ابْنَ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْسَنَتْ فَإِنَّ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ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 ويريد الذين يتبعون الشنوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا إ بِنَ آممَنُوا لا تَأكُ أَمَكم بَيْنَكم بالِالباض إلاا أن تَكَ تِجرََةعَ تَ رَض مِك وَلا تَقتُل أَكسَكم إ إن الله لَكَان بِكُم رحيمَا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا ايا تجتنبوا كبائر ما نهونا عنكم نكفر عنكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً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 والصالحات قانتات حافظات للغيب حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فغضوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع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 إ يريد يصلَي وَفتِ الَّ بَينَمماَا إِ الله, الله كانََعَليمًا خَبير وَعبُد الله وَلا تُشركُ بِي شيءَئ وَ بالِالواندَين إحْسَانَ وَبِالوالدَين إحْسانَ وَبِذ الغُضَ والتَمَا وَالمَسكين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 وَيَكتبونَ ماَا آتَممُ اللهَّ مِ فضلك وَآعتَدَنا للِكافِدينَ عَدَذَ مُهِنَا وََّ بِلَ يوفِقُونَ أَمولَهُمْ درآ الناسَّ وَلاَا يُؤمنِنونَ بالِاللك وَل يُؤْمِنونَ بالِلهِ ولا باليوم الآخر وَمَكُل الشَّيطان لَ قَرينَ وَمَكُل الشَّيطانُ لَ قَينَا فَسَاء قَرنَ وَمذاَا عَلَمْ لَ وَآمَنوا بالِالَّهِ وَيومآخِلِ وَآافَقُ وَآكَقوا الله وكان الله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ نَفْسًا بِشَيْءٍ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ يَعْلَمْهُ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ يَوْمَئِذٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَقًّا